ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرم كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم فَيَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ الدَّمْعِ وَيَسْجُدُ إِذَا عَايَنَتْهُ الْعَيْنُ زَالَ ظَلامُهَا وَزَالَ عَنِ الْقَلْبِ الْكَئِيبِ التَّأَلُّمُ إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التالم ولا يعرف الطرف المعاين حسنه الى أن يعود الطرف إلى يد الطرف والشوق أعظم ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلا أن يعود الطرف والشوق أعظم ولا عجب ولا عجب ولا عجب من ذا ولا عجب من ذا فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم كساه من الإجلال كساه مِنَ الإجلال أعظم حلّ عليها طراز بالملاحة معلم فمن أجل ذا فمن أجل ذا فمن أجل ذا كل القلوب تحبه فمن أجل ذا فمن أجل ذا من أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا وتخضع إجلالا له وتعظم وتخضع إجلالا